بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما أ د ر ا ك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش ا ل م ب ت و ث وتكون الجبال كالعهن المنفوث